بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما بعد قال الشيخ حافظ رحمه الله في إثبات أبللة العلو قال ومن ذلك رفع الايدي اليه والابصار كما في احاديث القنوت رفع اليدين ثابت في قنوت النوازل من حديث انس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاه الغداه رافعا يديه فداعى عليهم دعا على من قتل اصحابه واحاديث الاستسقاء هذا ايضا رواه البخاري ومسلم واحمد ومن نساء ابو ذؤيب من حديث انس وفيه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه و حديث دعائه صلى الله عليه وسلم على النفر الذين طرحوا على ظهر الشريف سنا الجزور وهو سدد سنا الجزور وهو ما يكون من في امعائها من فاره ما هو ذلك ودم فوضعوا على ظهره وهو سدد في مكه صلى الله عليه وسلم وضع ذلك على بعضه رواه البخاري ومسلم واحمد والنسائي وابن خزيمه من حديث مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت ذكرت ملء الملى من قريش عليه وانه قال بعضهم البعض من, بعض من يأتي بجازو بسله جذور بني فلان فيضعوه على راسه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساد لا يرفع راسه حتى جاءت فاطمه فطرحت عن ظهره رفع رأسه من المقال اللهم عليك بقريش وكذا حديث استغاثته ربه ب بدر ومناشدته اياه حتى سقط رداؤه من شده رفع يديه صلى الله عليه وفي رواه البخاري مختصرا من حديث ابن عباس وروه مسلم من حديث عمر قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المشركين والحديث الحديث وفيه فاستقبل النبي الله القبلة ثم مد يديه فجعله يهتف ربي اللهم انجز لنا وعدك وكذا في احد والخندق وهنين واستغفاره لرفيق ابي موسى هو قال فيه فدعدنائ فتوضا ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لي عبيد ابي عامر عبيد بن سليم ابن حدار ابو عامر وغير ذلك اما ما ورد في رفع الابصار فهذا ضعيف وانما الذي ثبت نظر النبي صلى الله عليه وسلم الى السماء للتدبر وليس فيه دلاله فقوله هنا رفع الايدي اليه والابصار هذا فيه فيه نظر لعدم ثبوت مشروعيه رفع البصر الى السماء في الدعاء وكان يعني يمكن ان نستدل على ذلك بقوله عز وجل قد نرى تقلب وجه وجهك في السماء وذلك اضطرارا للوحي فيرجع ضمن ادلة تنزل الملائكة من عنده عز وجل ان رفع البصر فهذا كما ذكرنا لم يرد يقول وقد كتب السنه من لؤه بهذا النوع وهو رفع اليدين وقد ورد في رفع يدين في الدعاء أكثر من نئة في حديث في رقائع متفرقة وذلك معلوم بالفطر فكل من حزبه أمر من المؤمنين رفع يديه إلى علو يدعو إلى الله عز وجل وكذلك رفع البصر ثبت في الدعاء بعد الوضوء في سنة أبي عز وجل حديث ضعيف وهو في الصحيح بدون رفع البصر هذه رواية منكرة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما طرف صاحب الصور منذ وكل به منذ وكل به يعني ما طرفت عينه مستعدا ينظر نحو العرش مخافه ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه كان عينيه كوكبان دريان حسن اذنانه الحافظ الحديث اخرجه الحاكم وصححه ما طرف يعني ما غمضت له عين صاحب الصور مذوق كلبه مستعدا يعني للنفخ فيه ينتظر ينظر نحو العرش مخافه ان يؤمر قبل ان يرتد اليه طرفه يعني اذا اغمض عينه ثم فتحها فهو ياخذ لحظه قبل ان يرى ما امام يعني في هذه اللحظه في لحظه الغم يعني يكون طرفه يكون بصره قد غاب عنه فيخشى في ان يؤمر قبل ان يرتد الي طرفه الذي غاب عنه اثناء الغمض كان عينيه كوكبان دريان ااوكب الدري يعني الكوكب المضيء واخرج البغوي عن ثابت البناني قال كان داوود عليه السلام يطيل الصلاه ثم يركع ثم يرفع راسه الى السماء ثم يقول اليك رفعت راسي يا عامر السماء نظر العديد الى اربابها يا ساكن السماء قال دبي اثناء صالح ثابت صالح عن ثابت هذا لا ينبغي ان يجعل في الاحاديث وانما يعني هذا اللفظ ايضا لم يثبت في احاديث صحيحه ثابته لفظ ساكن السماء وعامل السماء ومعلوم باجماع المسلمين ان الله عز وجل لا يحيط شيء من خلقه وكما ذكرنا ان في السماء لا تعني ان السماء تحيط او تقل او تظل فلا بد ان يصان هذا عن الظنون الكاذبه من انه يسكن السماء بمعنى انه يحل فيها فالله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته وكما ذكرنا هذا من الاثار الاسرائيليه التي تروى عن بني اسرائيل لان ثابت البناني يروي عن داود هذا مما ليس له حكم الرفع بل هذا مأخذنا ما إسرائيليات نعم فيه موافقة في الجملة لكن لا يحتد بالألفاظ المعنى الإجمالي فيه موافقة لما, لما ثبت في الكتاب والسنة من العلو ولكن لفر عامر السماء وساكن السماء هذا لم يرد في حيث صحيح والله على وعلا فهو إسنده ثاب أو صالح إلى ثابت البناني وعن أبي هريرة رجل الله عنه قال يحشر الناس حفاتا هراتا مساتا قياما 400 سنه 400 سنه راخصا ابصروهم الى السماء ينتظرون فصل القضاء قد الجمه العرق من شده الكرب وينزل الله تعالى في غلال من الغمام من العرش الى الكرسي هذاه ابو احمد العسال في كتاب المعرفه هكذا ذكره الذهبي بغير اسم كما ذكرنا ايضا هذا موقوف طبعا وله شواهد غير لفظ 400 سنه فالله اعلم اما ان الناس يحشرون حفاة عراة غرله وهذا ثابت وانك لكلهم مشافه فيه نزل بعضهم مشاه وبعضهم راكب كما ثبت في الاحاديث الصحيحه انه يحشر الناس على ثلاثه طرائق اثنين على بعير وثلاثه على بعير واربعه على بعير وعشره على بعير وهناك من يكون ولا يدر الله واقفا يعني راسه محشور على وجهه ولا يدر الله واما شخصا ابصروهم الى السماء ف قال سبحانه وتعالى ولو ترى قالوا لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهتعين مقنعي رؤسهم هذا المعنى مهطئين مقنئ رؤوسهم مقنئ رأسه يعني بصره رأسه متفعة إلى السماء وبصره لا يرتد إليه من شدة الهول وأما إلجام العرق فثابت في الصحيح ونسأل الله العفية ونزول الله عز وجل في ظلل من الغمام ثابت في كتاب الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيه الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر اي فوق غلال من الغمام كما ذكرنا وهو ما يظهره تضلل الناس من الغمام من السحاب الله اعلم اعلم وهان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجمع الله الاولين والاخرين لميقات يوم معلوم 40 40 سنه راخصه ابصرهم الى السماء ينتظرون فصل القضاء وينزل الله في ظلال من الغمام من العرش الى الكرسي هذا الحديث اسناده حسن وهذا يعني اصح من الذي قبله في تحديد 40 سنه والثابت في رفع البصر ثابت في رفع البصر الى السماء ف الذي يعني لم يثبت كما ذكرنا رفع البصر في الدعاء بل ورد لا ينتهي النهي عن ذلك في الصلاه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين اقوام عن رفع بصائرهم الى السماء او لا تختفن ابصارهم هذا نهي عن ان يرفع الانسان بصره الى السماء في الصلاه يقول ومن ذلك اشاره النبي صلى الله عليه وسلم الى علو في خطبته يعني من انواع الادله هذا النوع 12 اشاره النبي صلى الله عليه وسلم اول او ال11 من ذلك اشاره النبي صلى الله عليه وسلم الى علو في خطبته في حجه الوداع باصباعه وبراسه كما في حديث جبر الطويل عند مسلم وفيه قال وتركت قد تركت فيكم مالا تضلوا ان اتصمتم به كتاب الله وانتم تسالون عني كما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت فقال باصبعه السبابه يرفعها الى السماء وينكثها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات حديث رواه مسلم او داوود والنسائي أو صالح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه إلى السماء يستشهد الله عز وجل وقال البخاري من حديث ابن عباس في خطبته يوم النحر وفيه ثم رفع رأسه فقال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت هذا بإشارة إلى بالرأس يقول ومن ذلك النصوص الواردة في ذكر العرش وصفته وإضافته غالبا إلى خلق تبارك وتعالى رب العرش العظيم ذكر العرش اصلا لان يعني دليل على العلو لان العرش انما هو سرير الملك الذي استوى عليه والذي يعلو عليه الملك فاذا قيل هذا عرش الرحمن عرش الله عز وجل وان الله هو رب العرش العظيم اقتضى ذلك استوائه عليه فذكر كل الادله الوارده في ذكر العرش تقتضي علو الله عز وجل عليه واستواءه عليه يقول اضافته غالبا الى خليقه تبارك وتعالى وانه تعالى فوقه قال الله تعالى الله لا اله الا هو رب العرش العظيم وقال فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم فيها في قراءتين وضبطين ابو العرش الكريم وابو العرش الكريم يبقى صفه العرش وهذا قراءة صحيحة ثابتة هي قراءتنا رب العرش الكريم رب العرش العظيم وقال تعالى وكان عرشه على الماء وقال تعالى رفيع الدرجات ذو العرش الله عز جل هو رفيع الدرجات يرفع الدرجات من يشاء رافع الدرجات لمن يشاء وقال تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد الله المزيد على قراءه حفص المشهوره عندنا المزيد صفه لله عز وجل وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب لا اله الا الله العليم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم هذا دعاء الكرب رواه البخاري ومسلم وفيه من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والارض فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فانه اوسط الجنه واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه عرش الرحمن انه اضيف الى الله عز وجل فهذا عرش عز وجل فلا يمكن ان يستوي ويعلو عليه غيره بل هو عز الذي علا عليه الحديث رواه البخاري وفي صيغه ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الناس يصعقون يوم القيامه فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخر بقائمة من قوائم العرش الحديث تكمنته فلا أدري أكان ممن أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وفي دولة الأخرى أم جوزي بصاقة الطور فالله أعلم فهذا يدل على أن عرش له قوائم الله عز وجل جعل العرش له قوائم وموسى منك لقائما من قوام العرش يوم القيامه له عظيم قربي من الله عز وجل بمنزلتي القريبه من الله سبحانه وتعالى كما قال اجر الله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه هذا ايضا من ضمن الادله ان العرش يضاف الى الله قال وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يرب الله ما لا يغيضها نفقة لا تنقصها نفقة صحا الليل والنهار دائم الصب على عباده ليل ونهار ارايت ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لن يغض ما في يمينه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الاخرى الفيض او القيد او القبض يرفع ويخفض طواه البخاري ومسلم وغيرهما وفي الوقت من البيدي الأخرى الميزان يخفض ويرفع وانظار العام يدي الأخرى القسط ممكن تكون القبض والفيد فيد عن العطاء الله أعلم يعني القبض يقبض عن ما يشاء ويبسط لمن يشاء ويرفع ما يشاء ويخفض ما يشاء الشاي منه وعرسوه على الماء وهذا ماء فوق السماء السابعه العرش عليه يعلم الله سبحانه وتعالى كيف يتدفق ولكن ذكر ان الفردوس من متفجر انهار الجنه يعني دليل على يعني وجود هذا الماء ايضا وفيه صحيحا ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه يقول له الله تعالى في ظله يوم لا ظل الا ظله هو واجب هنا ليه لان في روايات اخرى في اثبات ان ذلك في ظل عرشه هي دي اللي تقال عليها اسنده صالح اما ما يتقالش على حديث متفق عليه يسنده صالح هو سبع الذين نزلوا على في ظله هذا ظل منسوب الى الله عز وجل ومضاف اليه سبحانه وتعالى على ظل اضيف الى الله ولكن كما نعلم ان ذات الرب وصفاته ليست محلا للمخلوقات فالله لا يحل في خلقه ولا يحل خلقه فيه باجماع المسلمين فهو على عرش باء من خلقه وانما يقف الناس على ارض المحشر في ظل الله فتبين بذلك ان هذا ظل مخلوق منسوب الى الله تشريفا كما ذا كما بمعنى والمعاني التي تضاف الى الله اذا كانت لا تقوم بذاتها ولا بغيره كانت صفات المعاني لا تقوم بذاتها في اسمها مستقل كده يعني زي ما قلنا على علم الحياه لا يوجد علم بدون عالم بدون من يتصف بالعلم ولا كلام بدون متكلم ولا تقوم بذاتها ولا تقوم بغيره هذا معنى اضيف الى الله قام بغيره قام بغير الله كما في المرض كما ذكرنا مريض فلم تعدني يقول الله عز وجل المريض فلم تعدني فالمرض نُسب الى الله وهو قام بغيره وانما هو مرض عبده فلان كما نص على ذلك في الحديث فلا يوسف الرب بالمرض انما تكون صفه اذا كان يقوم اذا كانت الصفه تقوم بالله اذا كانت المضاف الى الله لا يقوم بذاته لا يقوم المعنى بذاته بذات المعنى يعني ولا يقوم بغيره من الخلق فاذا قام بغيره من الخلق كانت هذه اضافه تشريف هذا في المعان كما قلنا في الذوات ان الاضافات اذا اضيفت الذوات الى الله فهي اما اضافه ملكيه او اضافه تشريف اضافه ملكيه زي السماء سماء الله وارض الله و فهذه اضافه ملكيه واضافه تشريف نحو عبد الله روح الله كلمة الله هذه إضافة ذوات أما هنا فهو إضافة معنى لأن الظل ليس ذاتاً إنه معنى وصف فهذا الوصف لم يقم بالله عز وجل وإنما هو ظل عرشه عز وجل كما ثبت ذلك في بعض طرق الحديث فلذلك نقول أن هذا الظل المضاف إلى الله ظل مخلوق وكما ذكرنا لأن المخلوقين لا يحلون في الله وآذات الرب وصفاته ليست محلا للمخلوقين فبذلك قلنا ان هذه الاضافه يوم لا ظل الا ظل ظل الله هذه اضافه تشريف لهذا الظل وهو ظل العرش كما ثبت لانه معما يقوم بغير الله عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتيقه مسيرة سبعمائة سبع عام سبعمائة عام رواه أبو داود وابن أبي حاتم ولفظه أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه نخفق الطير 700 سنه 700 سنه 700 سنه سبرايفان سناده زيد ورجاله كلهم ثقات ومن ذلك نواخب من الادله واو النوا 13 ما قصته الله تعالى عن فرعون لعنه الله في تكذيبه موسى عليه السلام في ان الهه الله عز وجل العلي الاعلى خالق كل شيء واله و الهه في السماء تكليبه موسى عليه السلام بان الهه في السماء قال الله تعالى في سوره القصص وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي اها مان على الطين فاجعل لي صرحه لعل اضطر الى اله موسى واني لا اظنه من الكاذبين فعندما اراد ان يخدع قومه بانه يبحث عن الله قال اصعد الى السماء وابني صرحا لعل اطلع الى اله موسى فهذا دليل من حيث لا يسع اولا على اثبات وجود الله وعلى علوه سبحانه وتعالى وعلى صدق موسى مع ان من تدبر الحديث من اوله الى اخره لم يرد فيه ذكر ان موسى عليه السلام قال لفرعون ان الله بالسماء لكنه فطره علم موسى ان علم فرعون ان موسى يعني ان ربه بالسماء ولذا اذا حين اراد ان يخدع قومه بشغلهم مده طويله في بناء الصرح لماذا يبنى الصرح ليطلع فرعون الى السماء فينظر هل ولد الاله ام لا وهذا من اعجب خداع الامم ولا حول الله كم يكون هذا الصرح بالنسبه الى السماء فهذه سماء الدنيا كم يكون ما مبلغ الانسان من هذه السماء اتفه شيء الى يومنا هذا الانسان حين وصل الى اعالي السماء بالنسبه لاهل الارض فانه ما وصل الى شيء في الحقيقه في الاتساع الهائل لهذا الكون الواسع فضلا عما فوقها من السماء السماوات الاخرى فهذه سماء الدنيا التي لا يدرك للناس لها اتساعا وما فوقها من السماء الثالثه الثانيه والثالثه الى سبع سماوات اوسع منها والله عز وجل اعلى واكبر سبحانه وتعالى فالحقيقه ان مناظره فرعون لموسى في هذا الامر او ومحاوله خداع الناس في ذلك كانت دليلا قاطعيا على هذا الامر الفطري الذي يولد في نفوس كل البشر حتى المكذبين يعني نظيره ما قاله ذلك الملحد الكافر جاجارين اول ما يقولون عنه انه اول رائد فضاء كان روسيا فيذكر عنه انه لما يعني صعد في اول سفينه فضائيه قال انني لم اجد الله الذي يتكلمون عنه وهو يقر على نفسه بانه ما يظن ان احد انتلى على جاجارين هذا ادله الايه العلوم والفوقيه ولا اخبره بذلك في مدارس مثلا نحو ذلك خاصه ان المسلمين هناك يعني الذين من بقي منهم كانوا اشاعره وحنفيه لا يثبتون العلوم ومع ذلك فهو يوقن أن الإله الذي يتكلم عنه الرسل فطرة مولودة في قلبه رغما عن ذليل على ثبوت وجود الله عز وجل وعلوه أنه في السماء وجعله لأنه ظن أنه أدرك يعني بالضبط كذا لو إن في أصغر من نملة قعدت تدور في ركن المكان ده وقالت ده أنا دورت في المسجد فما لقيتش مثلا بن أدنين هي مثلا طلعت فوق كذا وقعدت تدور فأقول لا ما لقيتش ده ده يعني اللي عايز يقول ان انا ما لقيتش ربنا يبقى فتتش الكون كله وبعدين واللي ورا الكون كمان عشان يقول ما لقيتوش هنا ما لقيتوش اللي انت تعرفه اذا كان الانسان يقر على نفسه بالعقل انه انه ما, ما زال لا يعرف هذا المحسوس وان كل ما يراه يتبين ان وراءه اكثر واوسع فكيف يقول بعد ذلك ان لا اجد سبحانه ومن قال انك تجد هنا وانما الله سبحانه وتعالى كما فطر العباد فتراهم على ان الله في العلوم سبحانه وتعالى اخبرني بعض اخواننا انه كان في يعني شبابه في مده سنوات طويله يمكن ربما 20 سنه او اكثر كان في بعض بلاد اوروبا الملحده اكثر بلاد اوروبا هي السويد فكان يعني بعض جماعات التبليغ وكذا يخرجون مع الى الناس يعني قبيل الفجر في اخر الليل في خارج من الخمارات الملقونه في الطرقات سكاره فربما يعني حاولوا كلام بعضهم في الرجوع الى الله وذكرهم بولود الله ومعظمهم ملحدون لكن اثناء يعني سكرهم يعني اذا ذكروا بذلك رفعوا ايديهم وقالوا او جد يا رب رفع ايدين الى السماء وهو في كمال السكر ولو افاق انكر ان ولود الله اصلا فسبحان الله ان في فطره في الانسان في علو الله عز وجل على العرش رغم عنه يعني ده يمكن ان ينكر بل لما يجي ينكرها يقوم يثبتها يعني يدل على وجودها في قلبه من حيث شعر ومن حيث لم يشعر فسبحان الله ففرعون فعلا هذا دليل من يعني اوضح الادله ويعني اظهرها في اثبات الفطره الانسانيه وهذا دليل الحقيقه ودليل الفطره الانسانيه في علو الله على عرشه علو الله على خلقه يمكن ما يعرفوش العرش صحيح يعني اقول والله على خلقنا كان شعور بان ربنا فوق ده ده امر فطري اقول ان هذا الامر يعني الدليل الذي جعل مثل الامام الجويني يقف متحيرا عندما بكى له احد الاعراب انه قال دعنا من الكلام والتحيز والجهه ولكن اخبرنا عن هذه الضروره التي نريدها في انفسنا اذا توجهنا نتوجه الى فوق اذا توجهنا الا نستشع ان نلجا الى الله يطلع كده غاضب منه فقال حيرتني حيرتني ونزل من على المنبر وامسك عن الكلام بعد ان كان يتكلم بقى في التحيز والجهه ونحو ذلك من الكلام الذي دندن حوله الاشاعره هذا هو الله فقال تعالى في سوره المؤمن وقال فرعون ما هامان ابني لي صرحا لعل لي ابله الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى اله موسى واني لا اظنه كاذبا وهذا من الكذب الذي قاله فرعون لانه كان موقنا بان رب السماوات هو الذي انزل هذه الايات قال وكذا قال سبحانه وتعالى كذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تبد يعني كان بيعمله فرعون ده مش كانش بحث حقيقي ده كان مجرد كيد يكيد به قومه ويحاول اظهار نفسه في صوره الباحث عن الحقيقه ويشغل الناس عشرات السنين في بناء الصرح لينشغلوا هكذا الظالمه والمجرمون يشغلون الناس ب يعني التوافه من الامور لكي لا يلتفتوا الى الحق ففرعون يقول ان الشيخ حفز رحمه الله في جرعون لعنه الله تعالى كذب موسى في ان رب السماوات والارض ورب المشرق والمغرب وما بينهما هو الله الذي في السماء فوق جميع خلقه مباين لهم لا تقفى عليه منهم خافية فكل جهمي ناف لعلو الله عز وجل فهو فرعوني وعن فرعون أخذ دينا ثم بسم الجهمية فرعونية لأن فرعون إمام المعطلة لأنه بيعطل وجود الله يعني بينفي إنه تعطيل النفي ففرعون ينفي وجود الله يقول لا يوجد إله وهذا أعظم تعطيل من زي الشعيين مثلا الملحدين الذين لا يقولون لا لا يعني انا بعدم الت... لا ديننا بدين ينكرون وجود الله من الوجوديين والفلاسفه والماديين فكل هؤلاء معطلة فالجهنميه معطلة فلذلك سمي هؤلاء فرعونيه لانهم يتبعون امام التعطيل فرعون يقول وكل ثني يصف الله تعالى بما وصف به نفسه انه استوى على عرشه باء من خلقه فهو موسوي محمدي متبع للرسل الله وكتبه موسوي مسيحي محمدي كذلك ومن ذلك ما قصته الله تعالى في قصه تكليمه موسى حين تجلى للجبل انا بتلخبط في العدد معلش ابن ليبات ده 13 مش كده اه ومن ذلك ما قصته الله تعالى في قصه تكليمه موسى حين تجلى للجبل فندك الجبل الشاهد من ذلك ان الله تجلى للجبل لو كان في كل مكان لما كان هناك معنى لان يتجلى للجبل ف يعني هذا ينفي الحلول قال الله عز وجل ولما جاءنيسى لموسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صياما روى الترمذي عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الايه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال حماد لو محمد بن سلمة الراوي عن ثابت الراوي عن انس قال حماد هكذا وامسك سليمان سليمان بن حرب الراوي عن حماد بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى هكذا يعني طرف الإبهام على طرف الإصبع اليمنى أو هكذا إصبع يمنى هو الخنصر في اليد الأخرى قال تساخ الجبن وخر موسى صيقا هذا حديث صحيح حسن صحيح غريب عن أنس روى أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال هكذا يعني انه اخرج طرف الخنصر هو يبقى استفدنا من ويتين ان هو في روايه وضع طرف ابهامي على انمله الخنصر هو انملة صو صغير وضع طرفها كده يعني انه تجلى تجليا يسيرا وليس انه تجلى تجليا كاملا انما تجلى تجليا يسيرا هكذا طرف صغير جدا من من التمن الظهور تجلي الظهور ظهور الرب عز وجل للجبل تجليه للجبل هكذا شيء يسير وضع طرف السباء الخنصر على الابهام او العكس لا مش تشبيه ده ده مقصود بيه تصغير يعني او يعني اثبات ان التجلي تجلي يسير وليس تجليا كاملا قال احمد ارانا معاذ احمد اللي هو شيخ الراوي هو الراوي عن حماد بن سلامه قال معاذ قال احمد ارانا معاذ لانه اصلا روى احمد عن معاذ العنبري عن حماد بن سلامه فقال له او معاذ بن عاد العنبري لا راوي عن حماد فقال له حميد الطويل قال حميد لثابت ما تريد الى هذا يا ابا محمد يعني انت بتعمل كده ليه انت بتحط صبعك على صبعك ليه ايه ده تشبيه ده ولا ما تريد الى هذا يا ابو محمد فضرب صدره ضربه شديده سمح خدها له وقال من انت يا حميد وما انت يا حميد ده الاول قال له قال له من انت من انت دي تعالى السؤال بسرعه عن الايه عن العاقل بعدين الظهر استصغر الايه يعني الامر ان هو يعني عظمه من سؤاله ده يدل ان هو مش فاهم حاجه فقال له وما انت يا حميد يعني انت ايه اصلا عشان تتكلم وده اشوف السف يعني كان عنده شد عشان واحد ايه يعترض على شيء شيء من الحديث ويقول بقى ده هيستلزم كده والله لو يلزم يبقى الزم النبي عليه الصلاه والسلام يبقى المنا ولو ما يلزمش بقى تقول ما بتقولش يلزم بقى ولا الزم ولا يحصل منه ايه فقال من انت يا حميد وما انت يا حميد يحدثني به انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما تريد اليه ما اريد الى هذا هو فعل كما فعل انس وانس فعل كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام زي بيقول له يحدثني به يعني ده جزء بقى بالفعل نفسه بالاضافه الى القول لان هو ما كانش هيعمل ذلك ويعترض عليه ويغلط وينكر عليه الا من اجل ذلك ورواه ابو جعفر بن زبير في تفسير هذه الايه عن طريق, من طريق يعني حمادي بن سلم عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا قال ووضع الابهام قريبا من طرف خنصره قال فساخ الجبل يعني انتهى ذلك الجبل ساخ في الارض انهار سبحان الله ان الخلق في هذه الدنيا لا يحتملون رؤيه الله عز وجل الجبال لا تحتمل تضمحل وتزول فكيف بالانسان الضعيف العاجز ولذلك قال لموسى لم تراني اي في هذه الدنيا لذلك الانسان جنت الانسان في الدنيا لا يحتمل رؤيه الله عز وجل لذلك صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعينه وانما راهه بقلبه فالانسان لا يحتمل تجلي الرب عز وجل قال في الحديث قال حميد لثابت يقول هكذا فرفع ثابت يلا فضرب صدر حميد وقال يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنس ويقول أنس وأنا أكتمه رواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرج هذا الصحيح صحاهم ألباني أيضا ورواه الخلال أه وقال هذا اسناد صحيح لا عله فيه وروه ابن خزيمه قال ابو بكر ابن خزيمه رحمه الله تعالى على هذه الايه قبل ساق الحديث بهذه الطرق افليس العلم محيطا يا ذوي الالباب ان الله عز وجل لو كان في كل موضع ومع كل بشر وخلق معهم بمعنى ايه معهم ب بذ... يعني مش مش بمعنى بمعنى معنى الحلول والا فهو عذر لله معكم اينما كنتم على معنى المعيه اللائقه به الزوجا الذي لا تستلزم الحلول ولا الاتحاد بل ذكرنا انها تستلزم المنافاه ولكن هو ابن خزيمه انما يحدث من يثبتون ان الله مع بمعنى فيه ولذلك قدم قال لو ان الله لو كان في كل موضع ومع كل بشر كما زعمت المعطله لكان متجليا لكل شيء وكذلك جميع ما في الارض لو كان الله متجليا لجميع ارضه سهلها ووعرها وجبالها وبرارها ودرارها ومفاوزها ومدنها وقراها وامارتها وخرابها وجميع ما فيها من نبات وبناء لجعلها دك كما جعل الله الجبل الذي تجلى له دكا قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا انتهى وبالجمله فجميع رسل الله عليهم الصلاه والسلام وجميع كتبه المنزله وجميع اهل السماوات ومؤمني اهل الارض من الجن والانس اتباع رسل الله وجميع الفطر السليمه والقلوب المستقيمه التي لم تجتلها الشياطين عندي لها جميعها شاهدة حالا ومقالا أن خالقها وفطرها ومعبودها الذي تألهه وتفزع إليه وتدعوه رغبا ورهبا وفوق كل شيء عال على جميع خلقه متعال على جميع خلقه استوى على عرش بائنا من مخلوقاته وهو يعلم أعمالهم ويسمع أقوى لهم ويرى حركاتهم وسكنتهم وجميع تقلباتهم وأحوالهم لا يخفى عليه منهم خافية ولهذا ترى جميع المؤمنين عالمهم وعاميهم وحرهم وملكيهم ومملوكيهم وذكرهم وانثاهم وصغيرهم وكبيرهم كل منهم هو عاميهم العاميا يقول كل منهم اذا دعا الله تبارك وتعالى في جلب خير او كشف مكروه انما يرفع يديه ويشخص ويصليه الى السماء الى جهه العلو الى من يعلم سره ونجواه متوجها اليه بقلبه وقالبه يعلم ان معبوده فوقه وانه انما يدعى من اعلى لا من اسفل كما تقول الجهميه قدبحه الله تعالى وتنزه عما يقولونه علوا كبيرا هذا الله دي مساله عظيمه ليس كما يظن الكثير من الناس ان مساله يعني لماذا يستفاض في ذكر ادلتها وهي مساله واضحه فعلا مساله الانواع والعبادات متوقفه عليها عند التامل اخلاص العمل لله عز وجل وشعور ان عملك صاعد الى الله انك تراقب الله الذي في السماء ولا تعمل من اجل الناس الذين في الارض وانك تعلم ان تدبير الامر من السماء لا من الارض كل ذلك يجعلك تتوجه الى الله وحده توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه مبنيه على مساله الوجود مع ان البعض قد يقول مساله يعني محدثه الكلام فيها لا الادله الكثيره هذه تدلك على عظيم شان المساله وان اثبات علو الله على خلقه سبحانه وتعالى لانها مساله يعني كبيره كثر بيانها في كتاب الله وفي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكر اقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم روى ابن ابي شيبه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو بكر رضي الله عنه ايها الناس ان كان محمد الههكم الذي تعبدونه فان الهكم قد مات وان كان الههكم وان كان الههكم الله الذي في السماء فان الهكم لم يمت ثم تلا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الحديث اصله في البخاري ولكن بهذا اللفظ ذكر راهو ابن ابي شيبه لو اللفظ ان وان كان اله حكم الله الذي في السماء فان الهكم لم يموت هذه روايه ابن ابي شيخه من روايه ابن عمر الحديث مش ده اللي في البخاري ان في البخاري طبعا ان خطبه ابي بكر هو في البخاري من حديث عائشه اما روايه ابن عمر فهي روايه ابن ابي شيخه وقال البخاري في تاريخه عنه عن ابن عمر رضي الله عنه قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ابو بكر رضي الله عنه فاكب عليه وقبل جبهته رضي الله عنه وقال بابي انت وامي طيب تحيا وميته صلى الله عليه وسلم وقال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الله فان الله في السماء حي لا يموت وابن ابي صيبه عن قيس بن ابي حازم قال لما قادم عمر رضي الله عنه السماء استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا لو ركبت بردونا لبردونا يلقاكم الرماء الناس ووجوههم ووجوههم ان ذي الرون هذا خيل اعجمي فرس اعجمي بنو الناس يعني كبراءهم فقال عمر رضي الله عنه الا اراكمها هنا انما الامر منها هنا فاشار بيده الى السماء قال الذهبي اسناده كالشمل قال ابن اسد اسناده صحيح على صوت الشيخين والله امر عظيم فعلا كما ذكرنا وصول العبوديه مبني على معرفه ان الله في السماء ف سيدنا عمر رضي الله عنه يقول اتظنون ان الامر من الارض اني ألا اراكم ها هنا انتم تفكرون في يعني ما يبدو امام الناس تعملون حسابا للناس حتى يرى الناس ماذا يركب هذا امير المؤمنين نعم عمر رضي الله عنه ياتي ليستقبله البطارقه والكباراء والرؤساء جيوشه هي التي فتحت هذه البلاد وفتحت بيت المقدس هو امير المؤمنين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني ثاني وزرائه فالناس كلهم مستشرفون ليروا عمر بن الخطاب فالبعض اقترح هذا الاقتراح ان يركب هذا الفرس ليكون في اباه فأنكر عليه عمر الأمر من عند الله عز وجل قال إنما الأمر منها هنا الله الذي أنزل النصر وهو الذي يجعل سبحانه وتعالى العزة لمن شاء هو سبحانه وتعالى الذي ينزل المهابة في قلوب الخلق لمن شاء من خلقه وليس أن الأمر بماذا يركب وماذا يظهر ولذلك حرص رضي الله عنه أن يدخل المهار على بعير يصلعه تبدو للشمس رضي الله تعالى عنه قال انا اراكم ها هنا انما الامر منها هنا فاشار بيده الى السماء وروى الزهري عن سالم ان كعبا قال لعمر كعب الاحبار ان كعبا قال لعمر ويل لسلطان الارض من سلطان السماء فقال عمر الا من حاسب نفسه فقال كعب الا من حسب نفسه فكبر عمر ثم خر ساجدا نعم فسبح الله عز وجل ان يرحمنا امين انا عبد الرحمن بن غن قال سمعت عمر بن الخطاب يقول وين لديان الارض من ديان السماء الديانه المحاسب الذي يدين الناس يحاسبهم وين لديان الارض هو حاكم الارض الذي اكون اماما على الناس سلطان الارض وين للحكام يعني من من الله عز وجل يوم يلقونه وإذن لديان الأرض من ديان السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل فقضى بالحق ولم يقضي على هوى ولا على قرابة ولا على رغبة ولا رهب وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه يا سبحان الله ما أختر أن يتولى الإنسان وليه ويكون بعيدا عن مراقبه كتاب الله عز وجل وعن محاسبه نفسه لله عز وجل ان الناس تسعى الى المنك وهو اعظم مصيبه تحل عليهم حين يسعون الى ذلك الى المسؤوليه الرهيبه امام ديار السماء خصوصا انهم لا يقضون الا بالهوى ولا يعملون الا من اجل القرابه والرغبه والرهبه ويجعلون كتاب الله وراءهم ظهريه نعم بالله عكس ما يقولوا وما بالضبط الا من عمر بالعدل يامرون بالظلم ويقضون بالحق يقضون بالباطل الا من رحم الله عز وجل قال ابن ورن تحدثت بهذا عثمان ومعاويه ويزيد وعبد الملك يعني حدثهم بابن عبد ادرك هؤلاء الخلفاء جميعا حدثهم بقوله عمر رضي الله عنه وعن ابي يزيد المدني قال لقيت لقيت عمر امراه يقال لها خوله بنت فعلبه فقال عمر هذه امراه سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات قال الذهبي هذا استن وصالح فيه انقطاع فان ابي يزيد لم يلحق عمر ده مرسل له حكم الرساله يعني مع الشواهد الكثيره في الباب هذا كلام يعني مما يرتد وفي لفظ عن عمر رضي الله عنه انه مر بعجوز فاستوقفته فوقف يحدثها فقال رجل الى امير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز أوقفتهم من أجلها مشين مع عمر فوقفهم عشان عمر وقف فقال ويلك أتدري من هي هذه المرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة التي أنزل الله فيها قادر سمع الله قولة التي تجادلك في زوجها هذا الحديث رواه عم عثمان ابن سعيد الدرني وقال ابن عبد البر حدثنا من وجوه عن عمر فذكره هذا مما يعني ينبغي ان يحقق ومن شعر عبد الر عبد الله بن رواحه تراضى الله عنه قال شهدت بان وعد الله حق وان النار مسوى الكافرين وان العرش فوق الماء طافم وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكه كرام ملائكه الاله مسوين ايضا اسنده صحيحا انقطاع قال ابن عبد البر ويناه من وضوء صحاح لكن فيه انقطاع وتعدد الوضوء يعني يجبر ذلك وروى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء مسيرة 500 عام وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي الى الماء مسيرة 500 عام والعرش على الماء والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه اما الجزء ان الله فوق العرش وهو يعلم انتم عليه فحسن للطرق ذكر بقى ال500 عام مع ضعف فيه فهو ان صح يعني ولا اما يصح مرفوعا ان صح فمدهول المسيره ماذا يعني 500 عام مسيره ماذا فالله اعذرن الاعلم وروى الاعمش عن خيثمه عنه عن ابن مسعود إن العبد لا يهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى إذا تيسر له نظر الله إليه من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة اصرفوه عنه فإنه إن يسرته له أدخلته النار هذا حديث صحيح موقوفا أخرجه لا الكئير إثناد جيد وعنه رضي الله عنه قال إن الله تعالى يبرز لأهل جنته في كل جمعه وكتب منك فور ابيض فيحدث لهم من الكرامه ما لو يروا ما لم يروا مثله ويكونون في الذنوب منهم كمسارعتهم الى الجمعه قول الشيخ ده انه موضوع فيه نظر يعني هو ضعيف نعم لكنه ليس موضوعا لانه ليس ود كذاب في او حتى يعني متهم بالكذب في الحديث في السند يقتضي ان كل ما يرويه يكون موضوعا خصوصا ما يعني له الشواهد من جهه المعنى المتعدده فلا يقال موضوع لان ليس كل ما يرويه الضعايين موضوع انما الموضوع ما جزم بكذبه على النبي عليه الصلاه والسلام ما هم مجزوم بانه مكذوب لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام على ولا حتى هذا المعنى وليس كذلك في هذا الحديث فان يعني اطلاع الرب عز وجل على خلق وانهم يرونه سبحانه وتعالى و يعني نحو ذلك هذا مما روى من طرق متعدده فقول ان هو موضوع فيه نظر والله اعلم الذهبي يقول اخرجه مبط في, أخرج في الابانه باسناد جيد لكن كما ذكرنا هو ضعيف لكن ليس المعنى موضوعا وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال البحر المسرور يدلي تحت العرش اتقدم حديث ابي هريره رضي الله عنه وفيه وينزل الله تعالى في ظلال من الغمام من العرش الى الكرسي قلنا ده منقوط وهام ام سلمة رضي الله عنها في قوله تعالى الرحمن عرش استوى قالت كيف غير معقول والاستواء غير مذهول والاقرار به ايمان والجهود به كفر الحديث هذا لا يثبت عن ام سلمة والفاظه تؤكد انه من يعني من كلام المتاخرين بعد ان ظهرت الفض علم الكلام فلذلك قال الذهبي هذا القول محفوظ عن جماعه كربيعه كربيعه الراي وشايخ ابن مالك ومالك الامام بل هو مستفيد عن مالك وابي جعفر التمدني فاما عن ام سلمة فلا يصح لان ابا كنانة كنانة ليس بثقه وابو مجر لا اعرفه وانا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قالت الملائكه يا ربنا منا الملائكه المقربون ومنا حملة العرش ومنا الكرام الكاتبون اسناده صالح كما قال النبي ثانين منا حملة العرش وانا عائشه رضي الله عنها قالت وايم الله اني لا اخشى لو كنت احب قتله لقتلته يعني عثمان رضي الله عنه ولكن علم الله من فوق عرشه اني لم احب قتله اني لا اخشى لو كنت احب قتله لقتلته يعني والله اعلم انها تريد لو كانت ممن يحب قتله لكانت بذلك قاتله له لانها راضيه بفعل القتل فهي تخشى تخاف الله عز وجل ان تحب قتل عثمان رضي الله تعالى عنها وذلك ان تهمه عظيمه افتريت على اهل المدينه انهم كانوا متمالئين على قتل عثمان لترقيم الثوار وانما يعني قال هذه ثومه من لم يحضر المدينه ولم يعلم ان عثمان رضي الله عنه هو الذي اكد على كل من يرى له عليه حق الطاعه امن صرف لانه كان رضي الله عنه يريد الا يسفك من اجله دم رضي الله عنه اسند صحيح لعائشه ان اسماء بنت عميس ان جعفر رضي الله عنه جاءهم جاءها اذهم بالحبشه يبكي فقالت يعني قالت له في ذلك كلمته اسماء بنت ميسك زوج جعفر في ذلك الوقت قال رايت فتا مطرفا من الحبشه فشابا دسيم مر على امراه فدار فطرح دقيقا كان معها فنسفته الريح فقالت اكلك الى يوم يجلس الملك على العرش فياخذ للمظلوم من الظالم اسناده صحيح في لفظ يجلس نظرا والله اعلم وهو هذا اللفظ فيه نكاره لانه لم يرد فيه اي حديث صحيح غير ذلك وان كان هذا في الحقيقه ماخذه عن يعني ايه الاقرار باللفظ من الصحابه رضي الله عنهم ويمكن ان يكون ذلك من باب الترجمه وهذا اظهر ان هذه اخطاء في الترجمه والا فلفظ يجلس لم يفسر به الاستواء في موضع من المواضع الحديث حسن الالباني يا استاذ تحسينه ده بكثره الطرق وان ففيه مقال وهناك من ضعف هذا الحديث عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال لما لعن الله ابليس واخرجه من سمواته واخزاه قال ربي اخزيتني ولعنتني وطردتني عن سمواتك وجوارك فوعزتي كما اوحينا خلقك ما دامت الارواح في اجسادهم فاجابه الرب تبارك وتعالى فقال واعزتي وجلالي وارتفاعي على عرشي لو ان عبدي اذنب حتى ملات السماوات والارض خطايا ثم لم يبق من عمره الا نفس واحد فندم على ذنوبه لا غفرتها وبدلت سيئاته كلها حسنات اللهم وفقنا يا رب توالينا وقد روى عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشيطان قال وعزتك لا ابruh اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في ارسالهم فقال الرب عزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا ازال اغفر مستغفروني اسناده حسن اللهم صل على رب اللهم صلنا اجمعين قال ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الكرسي الذي يوسع السماوات والارض لموضع القدمين لموضع قدميه وما يقدر قدر العرش الا الذي خلقه ان السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبه في صحراء اسناده صحيح هذا حديث جديد في الحقيقه و يعني هو له حكم الرفع لان هذا مما لا يقال من قبل الراس فهو ابن عباس غنايه كل الاحاديث السابقه في الحقيقه لا تقال من قبل الراس فلها حكم الرفع لانها اخبار غيبيه ما تحتمل والدارمي عنه عن ابن عباس رضي الله عنه انه استاذنا على عائشه رضي الله عنها وهي تموت فقال ابن عباس يعني كنت احب نساء النبي صلى الله عليه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الا طيبه وانزل الله تعالى براءتك من فوق سبع سماوات جاء بها روح الامين فاصبح ليس مسدد من مسادر الله تعالى يذكر فيها الا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار يبشرها رضي الله عنها رضي الله تعالى عنه وعلى كلهم مجمعون أن الله فوق سبع سماوات الله أمر أظهر من أن يعني يحتج له ولكن يعني مع ذكر كثرة الأدلة تجعل مسألة فعلا مقطوع بها لا يشك بعد ذلك ناظر لا أقول عالم بل ناظر في كثرة هذه الأدلة في اعتقاد السلف واستحيل بعد كده راح أدي يقول ان هذه ظاهرها التشبيه ولا ظاهرها التحيز ولا لنفي الجهه كل كلام استخيف الباطل الصحابه اطلقوا ذلك ويبشروا بعضهم بعضا في مثل هذه المواقف الخطيره حديث اسناده صحيح صحه الشيخ احمد شكر فذكر الطبراني في شرح السنه عن مجاهد قال قيل لابن عباس ان الناس ينكذبون بالقدر قال يكذبون بالكتاب يكذبون بالكتب. بالقران اللي بكذب بالقدر يكذب بالكتاب لان اخذت شعر احدهم لا ينبتونه لأ ربنا امكنا من شعره مش هينبته انه هيعمل ايه هيقتله لان الشعر طالما الانسان حي هي ايه هينمو طوله وقدرت امسك راسه وشعره يبقى يبقى هقتله مش مش هخليه يطلعوا ثاني ان الله تعالى كان على عرشه قبل ان يخلق شيئا فخلق الخلق فكتب ما هو كائن الى يوم القيامه فإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه أمر قد فرغ هذا صحيح وإسحاق ابن راهويه عن أكرمة في قوله تعالى ثم لآثي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم قال ابن عباس رضي الله عنه أنهما لم يستطع أن يقول من فوقهم علم أن الله تعالى من فوقهم وليحيو بن فعيد الأموي الأموي عن ابي بن اميره رضي الله عنه قال خرجت مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصه طويله وقال فيها فاذا هو ومن معه يسجدون على ايديهم ويزعمون ان الههم في السماء فاسلمت وتبعته واقوال الصحابه في هذا الباب وتفاسيرهم اكثر من ان تحصر فيما ذكرنا كفايه والله اعلم هل صح الاعتماد على نبينا صلى الله عليه وسلم الاعتبار على النبي صلى الله عليه وسلم بدعه عمرتك ايها الرجل ثوابها للنبي عليه الصلاه والسلام هل يقال على الله ان له اسم نعوذ بالله نعوذ بالله كيف نتكلم بما لم ياتي كتاب ولا سنه قط فامسك السلف عن ذلك كل نحن نقف عند كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان نصف الله بان له اسم لعدم ورود ذلك قط في كتاب او سنه قالوا عندما نقول الذين ينكرون كون الله في السماء انه فوق العرش يقولون انكم تجعلون الله مكانا والله منزه عن المكان منزه يحده مكان هل كون الله في السماء وسام عرشه انه يحده مكان لا لا نقول بل نقول يصان قولنا في السماء وفوق العرش عن الظنون فالكذب الله لا يحده شيء من مخلوقاته اما ذكر المكان فالله عز وجل قال وارتفاع مكاني فهذا يدل على لا اين يعني الاسم كلمه مكان يعني ان الله عز وجل يكون في هذا المكان ليس مكانا مخلوقا يحيط بالله الله عز وجل اكبر من خلقه سبحانه وتعالى السماء السماوات الى جانب يعني في العرش كقبه في صحراء فكيف يتصور ان شيء من الخلق يحيط بالله سبحانه وتعالى ابن عباس يعني معروف انه ياخذ في الاسرائيليات فهل قول الاخ الحكم رفع في مثل هذا يؤخذ لان هذا مما يوافق الكتاب والسنه لو كان حتى من الاسرائيليات وهذا بعيد في مثل هذا الموضع ان كرسي موضع القدمين ابن عباس ياخذ في صفات الله عز وجل بالاصراليات يعني الحديث ده في الصفات وفي صفه العرش ابن عباس ياخذ الاسرائيليات ممكن في اخبار بني اسرائيل او نحو ذلك اما ان هو ياخذ بذلك في يعني العقيده الواجبه او في العمل الواجب كيف وهو يقول لا تسالوا اهل الكتاب عن شيء او كيف تسالون اهل الكتاب وعندهم كتاب الله احدث قد عهدا بالله انما يروي بالاسرائيليات بالإسرائيلي الاستشهادا في باب الاخبار ولا يروي بها في باب العقائد ولا يروى بها في باب العقائد ولا الاعمال كذلك ابن عباس قط لم يعتمد في فتوى على خبر اسرائيلي ولذلك نقول ان هذا له حكم رفع هذا باب الاسماء والصفات باب العقيده وابن عباس اعلم من ان يحتج في العقيده بخبر اسرائيل والله اعلى اعلم ماذا لم ياتيه اديث من تحتهم اولا هو الاسناد بتاع الاثر بتاع ابن عباس ده يعني فيه مقال ويقول ماذا لم يأتيه؟ هو ياتيه من تحتهم بلا شك هو اديث ياتيه من تحتهم وبعدين الرحمه تنزل عليه من توقيهم والمقصود من بين ايديهم ومن خلفهم عند عامه المفسرين يعني انه أه يو يعني يقربهم الى الدنيا ويبعدهم من الاخره ومن عن ايمانهم يعني يبعدهم عن الطاعات وعن شرائهم مراقبهم في المعاصي معنى في ظلال من الغمام من العرش الى الكرسي يعني ان الله ينزل الى الكرسي ينزل الى الكرسي ولا يلزم من ذلك خروج العرش كما انه ينزل الى السماء الدنيا ولا يلزم ان يخرج منه العرش ولكن هذا ان الله يجيء يوم القيامه يقرب وفي ظلال ان فوق ظلال من الغمام معنى بائن من خلق يعني منفصل عنهم اسنده صالح يعني حسن على الاقل زي ما قلت كده انه ما ينفعش اتقال على حديث البخاري مستن بسنده صالح هل الارض كرويه وتدور حول نفسها وحول الشمس وكيف تحدد الفوقيه اذا كانت تدور حول نفسها لا شك ان الارض كرويه نقر اجماع السلف على ذلك الشيخ الاسلام تيميه رحمه الله وهذا الامر اصبح نقول محسوسه ليس نظريه ليس اللي فيه احتمال ولكن الشيء الكري ما يعني ظهر عليه ومباعد عن مركزه ولذلك ما فوق الكره الارضيه من جميع جهاتها هو فوق سطحها والفوق بالنسبه لها كل ما تباعد عن مركزها وليس انه يعني في جهه سوف يكون فوق وفي الجهه الاخرى يكون تحت لا فوقنا السماء وفوق الناس اللي في كاليفورنيا من الناحيه الثانيه السماء برضه فلان لان الكره ما ابتعد عن مركزها فهو ايه؟ فهو فوقها زي بالظبط لو نمله ماشيه على بطيخه النمله دي مطرح ما تمشي كده ده ايه؟ على بفوق البطيخه مش هتقول لا ده هي كانت النمله الفوقانيه دي والنمله انها الثانيه النمله دي تحت النمله دي لا الاثنين فوق الايه؟ فوق البطيخه احنا كلنا فوق سطح الارض مش ان حبه فوق وحبه تحت ها؟ سوري لا دي حاجه ثانيه فكل الارض بتلف وحذالك ان كل ما بعد من مركزها فهو فوقها واحنا قلنا فوقيه الله عز وجل ليست كفوقيه المخلوق على المخلوق حديث لو ان السموات سبع عاملونه غيري في كفه ولا اله غيره في كفه رجع بينا لا اله الا الله حديث ضعيف ايضا عشان كده قلت ان عامرونه دي سارده في الطير